بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يقم في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآياتِ لَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشًا قَلِيلًا مَا تَسْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ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 ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن سمائِلهم ولا تجدُ أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذو محمد حورا لمن تبعك منهم لأم لأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فقلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من ثوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من القالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما فوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالطة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون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 يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي فمن استقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنت في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى ينجذب جمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهد ومن فوقهم غواش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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورفتموها بما كنتم تعملون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 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحذنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيبوا علينا من الماء ألأتيبوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآيات لا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب صلناه على علم هدوه ورحمة لقوم يؤمنون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 قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يكثرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم اتوا على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حتيفا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 إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا فقالا تقناه لبلد ميس فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تستخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 فتولَّا عنهم وقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَذْلَعْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَصَحَتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَينَ ولو طن إذ قال لقومه أتئون الفحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا تئون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنو فيها الذين كذبوا شعيبا كانواهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس أباؤنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يسعون. ولو أن أهل القرى آمنوا واستقون فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأ من أهل القراء يأتيهم بأس نبياتهم وهم نائمون؟ أفأ من أهل القراء يأتيهم بأس نبياتهم وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم دأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهجل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم, أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما شذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأتكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاروم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 وقال المنأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليبسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعطفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباصل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يثومونكم سوء العذاب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 فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيدا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سوريكم دار الفاسقين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 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حفظت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يحديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئذ لم يرحمنا ربنا ويرفض لنا لنكونن من الخاسرين ولمَّرَجَ موسى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبًا أَسِفَ قَالَ بِكَ سَمَاخَ لَكُمُ نِمْ بَعْدِ أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ يَخِيهِ أَجْرُهُ إلَيْهِ قَالَ بْنَ أُمْمَ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضَافُونِ وَكَادُوا يَحْسُنُونِ فلا تشمس بي الأعداء ولا تجاد من قوم الظالمين قال رب اغفر لي ولي أخي وادخلنا في رحمتك وانت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سيلالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها غفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقادنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شدت أهلكتهم من قبل وإياي فتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فارفد لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسناته وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فَتَأْكُلُهَا الَّذِينَ يَسْتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجْدُونَهُ مَكْتُوبًا إِلَّا أَنَّهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ يَأْمُرُهُمْ بِالْعَرْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ويحل لهم الطيبات ويحلم عليهم الخبائف ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذرواه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله مبجِّل أمم الذين آمنوا بالله وكلماته واتبعوا واتبعوه لعلكم تحتذون ومن قوم موسى تُيَحْجُون بالحَقّ وبه يَعْتَدُونَ وَقَطَّلْنَاهُمْ 13 أَشْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا وَجَعَلْنَا مَكْنُونًا لِأَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَنَّ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنَّ وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون واصل له اسكنوا هذه القضية وكنوا منها حيث شئتم وقولوا حطه ادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا ناصره لكم خطيئاتكم سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأُصَلَّنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَأَشْأْنُهُمْ عَنِ الْقَضَيَةِ النَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْكِلُهُمْ حِتَّى إلَّا أَحْيَاهُمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعُوا وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ لَأَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ يُحْبِكُونَ أَوْ مُعْدِبُونَ مَعْدَابًا شَدِيدَةً قالوا ما ذرّن إلى ربكم ودع لهم يستقون فلما نسوا ما ذكرو به أن جئنا الذين ينحون على الصور وأخذنا الذين ظلموا بعداب رئيسي بما كانوا يستقون فَلَمَّا عَدَوْا مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَابْتَغَضْنَ رَبُّكَ لِيَبْغَضُوا عَلَيْهِمْ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومْهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسلات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر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 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه برلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه العدلكم تتقون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 أو تقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا دجية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فَقَالَ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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصط لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي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 وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَمًا يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يِدِمَّتِينَ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَن يَكُونَ قَدْ قَرُبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيالهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض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 فَلَمَّا تَغْشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَقَلَّدَعَ وَاللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَإِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا طَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرْكًا فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثِيَابٌ أَمْ أَصْنَامٌ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزونك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولجت بيتها قل إنما أتبع ما يوم